يا ايها الذين امنوا لا تكون اموانكم بينكم بالباطل لا تكونوا وَمَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ الله كان بكم رحيما